إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى في سنين عدد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق ان انهم فثيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من إلٰه فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهٖ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا يَخَذُون مِن دُونِ جِئَالِهَا لَا غُلَايَتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَغَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا